حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا أضلنا فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولاكن لا تعلم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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينجر جمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْنَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ